فكله وشربي وقل لي عينا فإنما ترين من البشر أحدا فقولي إن نذرت للرحمان صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جاءت شيئا فرييا